العلم كلها ان شاء الله كاللوحات هذه نشرحها كلها ونبين ايش معنا الصلوحي ويش معنا التنجيزي والتنجيزي قديم او تنجيزي حد كل ان شاء الله راح نشرحه وقت معين ان شاء الله اذا الان نبدأ بمثالة العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم آمين فضل العلم وحقيقة العلم قطة أذلية ينكشف بها لله كل معلوم على ما هو انتشافا لا يحتمل نقيضة الوجه من الوجود وقال بعضهم حقيقة العلم صفة هذرية لها تعلق بالمعلوم على وجه الإحاطة والشمول دون سبت نعم إذن لاحظوا أيضا مشى على نفس النطق السابق الذي ذكرناه من تعريف الصفات قال العلم هو صفة لماذا قال صفة لكي يدلل مرة أخرى ويضين مرة أخرى أننا لا نعلم حقيقة هذه الصفات، ولكن نعلم بعض الأحكام اللازمة لديها هذه الصفات حكم هو انها ازليه أي لا بداية لها لا بدايه لها لا اول لهذه الصفات لا قال وظيفتها انها ينكشف بها لله كل علوما على ما هو انكشاف لا يحتمل النقيض يفهم من الوجوه ينكشف هذه الصفه ايضا هي صفه انكشاف صفه كشف يحدث لله سبحانه وتعالى يثبت لله عفوا بناء على هذه الصفة بناء على اكتشافه بهذه الصفة انكشاف كل معلوم إنكشاف ايش يعني كل معلوم كل ما يمكن أن يعلم المعلوم هو المقصود بالمعلوم هنا كل ما يمكن أن يعلم على ما هو ينكشف بها لله سبحانه وتعالى كل معلوم على ما هو مش على خلاف ما هو لانه لو انكشف على خلاف ما هو كان فهلا فانكشف لله سبحانه وتعالى كل معلوم على ما هو انكسافا لا يحتمل النقيض بوجهه، لأن لو احتمل النقيض بوجهه لم يكن علما. لذلك خرجت خرج من تعريف العلم الظن والوهم والشد. كل هذه الأمور خرجت من تعريف العلم. يعني إذا كان الإنسان إذا كان الواحد قد انطبق في نفسه مقوم معين، ولكن لم يطل تعلقه النفسي، لم لم يطل انكسافه. لم يطل كشفه لهذا الأمر إلى درجة القطع لا يسمى هذا علما لا يسمى هذا إيش علما حتى لو ورغ إلى درجة غلبة الظن حتى غلبة الظن ليست علما لأنه يوجد هناك احتمال الخطع احتمال, احتمال النقيم يعني معنى ذلك الكلام إنه لو قال واحد هل النية ركن من أركان الوضوء هل مية ركن من أركان الوضوء نعم ما درزت حكمك بأنها ركن من أركان الوضوء؟ غلب هل تقول إنه كون دون النية ركن من أركان الوضوء هي علم لا يحتمل النقيب بوجه كيف لو لو بلغ هذا لو بلغ هذا الحكم في نفسك إلى درزة القطع الذي لا يحتمل النقيض بوجه لم أجد لك أن تحتمل طواب غيرك ولو عليك أن تحكب بغلط غيرك غلطا مطلقا ولكن نحن نعلم أن الفقهاء قالوا هذا قول طواب يحتمل الخطأ صح؟ قول طواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الطواب إذا هذا يتكلمون في درجة الضنون لذلك العلماء قالوا والفقه من بات الظنون والفقه يعني غالبه مسكله لأن هناك بعض الأحكام هي قطعية قالوا الفقه من باب الضرون يعني في أغلبه ولذلك قالوا أيضا العقائد من باب القطع لا يحتمل النقيضة بوجه من الوجوه. مثل مثال ذلك أن نقول مثلا كل حادث لابد له من محدث علمك بهذا أمر لا يحتمل النقيضين ايش يعني علمك علمك يعني اول شيء انت ان تعرفت هذا المفهوم ان كيف هذا المفهوم اللي هو انه ان المحدث لا بد له من محدث أن الحادث لا بد له من محدث ما معنى الحادث هو الذي وجد بعد ان لم يكن موجودا اذا تطورات هذه الفكرة كلها إنه وهي قولنا انه لا بد لكل حادث من محدث الذي يستلزم انه يستحيل ان يوزد حادث بلا محدث طردا وعكدا يستحيل هذا كل تطوراتها حطرت في نفتك انكشفت لك لا يوجد في نفتك اي جهة جهالة بحيثية من هذه الحيثية هذا اسم تطور انكشف انكشف لك هذا المفهوم الان درجة التعلق بين نفسك وبين هذا المفهوم الذي حصلت انكشافه وكشفه عندك إما أن تكون درجة لا تحتمل النقيضة بوجه أو تحتمل النقيضة بوجه إذا كانت لا تحتمل النقيضة بوجه فهي العلم إيه يعني لا تحتمل النقيضة بوجه يعني لو, كا لو أراد الإنسان أن يقول لك أنه لا يمكن أن يوجد حادث بلا محدث هل تتوقف أنت في رد قوله؟ إذا توقفت في رد قوله وقلت نعم خلينا نتأمل ونظر إذن لم يصل تعلقك النفسي لم يصل قطعها وتعلقك النفساني بهذه القضية إلى درجة القطع ولكن إذا وصل إذا كان هذا قد وصل إلى رجبة القطع في نفسه فإنت بمجرد أن يقول لك إنسان بأن ربما يوجد شيء غيره ربما يوجد حادث بلا محدث أنت لا تتوقف في الرد على هذا الاحتمال لا تتوقف في نفسي هذا الاحتمال إذا كانت نفسك على هذه الهيئة فهذا عند علمه شرط العلم أن يحصل هذا القطع إيش عند لي <تصفيق> شرط كمال العلم هذا أن يحصل هذا عند دليل وإذا حصل لا عند دليل فهو يصنع إيش تقليد يصنع تقليدا التقليد يمكن أن يكون قطعيا ويمكن أن يكون إيش ضمنياً كذلك التطور لهذه المسألة تطور راجح لا يحتمل النقيض يمكن ان يأتيها عن تقليد ويمكن ان يأتيها عن علم يعني عن دليل اذا العلم هو العلم, طبعاً العلم هذا في مفهومنا البشري العلم هو التطورك للشيء تطور تام ثم تعلق النص بهذا الشيء تعلق تام وأن يكون هذا التعلق عن ثبت تم اللي هو إيش الدليل وارح كيف المسأل إن شاء الله هذا هو معنى العلم ولكن العلم في حق الله سبحانه وتعالى لا يكون عن دليل ولا يكون بعد فأمر ولا يكون بعد نظر، ولا يكون بعد فق جهل ولا يكون محتمرا لنقيضه ولا, ولا يقصف شيء من هذه الأوصاف كل هذه الأوصاف هي عبارة عن أوصاف للعلم الحادث. لذلك العلماء المحققون عندما يقسمون يقسمون العلم إلى علم فعلم يقولون العلم إما تصور وإما توضيح. والعلم إما أن يكون نظريا أو مكتبا. والعلم إما أن يكون بالبداية أو بالنظر. كل هذه تقسيمات للعلم الحادث أم تقسيمات لمطلق العلم؟ هي تقسيمات للعلم الحادث. يعني علم البشر إما أن يكون عن نظر وإما أن يكون عن اكتساب وإما أن يكون عن بداهة وضرورة علم البشر إما أن يكون بديهي مثلا أو ضروري أو كفي علم البشر إما أن يكون بعد جهلا أو لا بعد جهل بأن لم ي جهل وهو البداهة الأولية مثلا وهكذا هذه كلها الأوصاخ هي عبارة عن أوصاف للعلم الحادث وإما علم الله سبحانه وتعالى فلا في بشيء من هذه الأوصاب لذلك هو صفة لازمة لله سبحانه وتعالى وكما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني الله من حيث ذاته هو أدلي أبدي قديم فكذلك علمه وكذلك تعلقات علمه تعلقات علمه فلا يوجد هناك لتعلقات العلم الإلهي أنها تكون مشروطة بدليل او بنظر او بكتب او ببديها او بغير ذلك واضح ان شاء الله هذا الكلام ومن هذا نرجع لقراءة تعريف العلم قال هي صفة أذلية ينكشف بها لله كل معلوم على ما هو انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. لحظة الان انا بدي اتكلم الان في مسألة تقيقة جدا عادة العلماء لا يذكرون مثل هذا الكلام في مثل يعني في كتاب السنوسية ولكن انا اريد ان انبه اليه وهو نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه في تلك الحال التي كان فيها ولم يكن شيء معه هل كان عالما بكل شيء هل كان عالما بنا حال وجودنا الان قبل وجودنا بانا سوف نوجد شو رأيه أنا لأني أول مرة بشوفك بدي أجعبك شويا بلا سكنه كان يعلم الآن ما هي متعلقات علم الله هل هي أمور وجودية غيره هل هناك شيء تعلق به علم الله وغير الله سبحانه وتعالى يعني لا. نحن ع... علمنا هو علم بي... بنسميه بالأمر في نفسه اللي هو مثلا علم بالخارج خلينا نسميه أنا مثلا بكون مغمض أمر عيني ثم أفتح فأعلم وجودكم ما بكون أعلم دليل علم التوحيد تنظر في الآية دليل الثمانع مثلا إلى آخره بعد هيك بصير عندي علم بالتوحيد الآن الله سبحانه وتعالى عندما نقول إنه عالم بكل شيء في كل أحواله ولا يقرأ عليه تجدد للعلم كذلك كان عالما في تلك الحال المذكورة الحديث الشريف الذي أشرنا إليه طب بناء العلم هل العلم بأمور خارجة خارج عن ذاته يعني غيره مثلا يعني هل علمه عن طبق خارجي طيب يعني احنا بنعلم بناء على نظر والنظر هذا يكون واصف للعلم واصف العلم ليس هو نفس ذاتنا وإلا لو كان نفس ذاتنا لولزم لولِدنا عالمين واضح المسألة كيف الله سبحانه وتعالى كيف كان علمه؟ بنابع علم نعم ما هي متعلق م... إيش متعلقات علمه؟ وينها؟ علم الله شالك لا يزيد عليهم أي شيء لا يزيد عليهم يعني نفسي نفسي نفسي الضالة من الأخير ما تخصوش فيه قطب نحكي لي الجواب علم أدن كيف؟ أنا محلت وقالي ما هي متعلقات العلم بنت تحكي لي قصة؟ محل أنا بسألك عن كلمة جاوبني عليها <تصفيق> ديب الكلام من الأول نعم <تصفيق> أتطبق. العلم هو سفة خالية جدا ايوه طب متعلقات هذة بتقوينها لكن لا متعلق اتقرر نعم توقع لو متعلقش تحكي لي بتوقع الوجبات والمستحيلات طبين هذة هي امور يعني بايه بتعلق يعني مثلا علمه بوجودنا الان وجودنا في ذلك الحال لم يكن موجودا. إيش متعلقاته؟ شيء عالم أننا سنوجد. نعم. هل ملارين يتعل يتعلق بالموجودات والمعتمات؟ طيب. والمعتمات إما عدم ذاتي وإما عدم ذات. فهي فهذي المعتمات الجاهزة. طيب. المسؤولين. طب هو عالم أننا سنوجد. نعم. كلمة إنه عل... علم عالم أننا سنوجد. هل هي ثابتة وين ثابتة؟ يعني إيش معلومة؟ هل ملارين لا ثابت ولا حضوري كما يعلم نعم. حينما ما أعزوا جمجاتي المعنى يعني لا يكون بواسطة أو بسرطة وإنما بات عدد يعني لا حرار يبتسعني هو المحفوض كان موجود مع الله سبحانه وتعالى في الأزل. احنا بنقول في حال كان الله سبحانه وتعالى هو لم يكون شيء حال لوحة نعم والله يا ابو يعلم ماذا يريد ايوه توكيت الزواج انا <تصفيق> انتبه احكي لك نص الزواج عندك وين بدك تحكي النص الثالث اه اديكم في ايوه هذا هو فعلا النص الثالث اذا اذا لازم يصير انه يكون ثالث ان يعني فعلا الله سبحانه وتعالى عالم بأننا سنولد كيف لانه اراده منذ الازل ان سيوجدنا فهو عالم بإرادته واضح كيف المساله مش عالم بان في شيء في الخارج سوف يلزم عنه وجودنا هو لذاته علم بإرادته الازليه ان سوف وجودنا فكنا فوجودنا على حسب إرادته الازليه واضح كيف المساله مش انه في شيء في الخارج الله سبحانه وتعالى كان ينتظر إنه يحصل حتى يوجدنا فهو علم انه لما يحصل هذا الشيء هو يوجدنا لا مش هيك المساله كل ما في الله سبحانه وتعالى فهو موجود بإرادته وإرادة الله صفَة أزلية ثابتة لذاته العالية وهي مساوية للعلم ما في هناك إرادة بعدين علم بعد وجود وجود وظهور كل الصفات لله تعالى لا لا يثبت صفات آنية وثمانية بينها كلها قديمة بالذات كلها قديمة بالذات مظبوط مشكل ال ال راحل بيقول كلها قديمة بالذات فعلم الله سبحانه وتعالى بأننا سنوجد هو عين علمه بإرادتنا تابع يعني حيثية أخرى عين علمه بإرادته بإرادته جل شأنه فهو حيثية أخرى لعلمه بإرادته فكل ما أراد الله سبحانه وتعالى فهو لا محالة إيش كائن فهو أراد منذ الأجل أن يخلقنا فعلم أننا سنوجد وبحكية المسألة لذلك لا يترتق على علم الله تغير بعد وجودنا لأنه لم لم يتعلق علم الله سبحانه وتعالى لم يتوقف علم الله على بوجودنا على وجودنا بل توقف علم الله بوجودنا على محض إرادته. ورحية المسألة فلم يحدث لله سبحانه وتعالى علم حادث آخر بعد أن أوجدنا فلا يرد لله سبحانه وتعالى علم الحادث كما دعا بعض الفراقد. ورحية المسألة هذه مسألة دقيقة جدا. ومهمة جداً وتحل إشكالات كثيرة جداً واضح إن شاء الله هذا الكلام وسوف نعيد لفت الأنظار إليها في محل أفض بإذن الله سبحانه وتعالى شوف الإشارة إلى المقاطر أيها نعم المقاطر جميل جيد هذا يعني جيد إنه المقام بعض الفرق الإسلامية وهم الفرقة يعني إحدى الفرق الإسلامية التي إيش الإسلامية الإسلامي يعني إنها انتسبت إلى الإسلام ما تسم فرقة تسمى بالقدارية. هذه الفرقة ليست في عين المعتذلة ليست في نفس المعتذلة الذي كان بدأ وجودهم من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد هي كانت قبلهم بل المعتذلة إنما ظهروا أحد أسباب ظهورهم للرد على مثل هذه الفرق هذه الفرقة كانت تقول لا قدر والأمر أنف لا قدر يعني لا علم يعني لا علم يعني الله سبحانه وتعالى ليس عالما بأفعال العباد قبل أن أفعال العباد أفعال العباد والأمر أنف يعني إيش والأمر أي أمر اللي هو القدر نفسه لا قدر يعني لا علم بما سيكون والأمر اللي هو نفس القدر أنف يعني مستأنف بعد أن يكون الموجود بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الموجودات خاصة أسعال العباد بعد حصولها وبعد وجودها هؤلاء نفع علم الله سبحانه وتعالى الأجلي بأسعال العباد هروبا من لذوم. كون العباد غير كون العباد غير لأفعالهم. فهم قالوا إما أن نقول إن العباد غير خالدين لأفعالهم أو نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم أفعال العباد. هم فضلوا إن يقولوا إيش؟ لم نعلم لم يعلم الله سبحانه وتعالى أفعال العباد وإلا لو قالوا إنه علم أفعال العباد للازمهم لأ القول إنه إيش؟ أفعال العباد مخلوقة لله أيضا. هذه أو إحدى الفرق التي تقول بهذا القول. أيضا بعضهم الفلاسفة وإلخ من الفرق الإسلامية، ولكن بعض الف... يعني الفلاس، فمن هذ ما بدنا نقول بعض نصوا علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي، علمه يعني علمه بالجزئيات. يسموه العلم التفصيلي أو العلم بالتفاوتين. نصوا علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات. هؤلاء الفلاسفة وقالوا الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا ذاته، ويعلم ذاته على نحو كلي. واضح كيف الكلام؟ والله فم لم يوجد إلا الموجود الأول اللي هو العقل الفعال يسموه أو العقل الأول ثم العقل الأول أودت العقل الثاني وهكذا كذا إلى يعني عدد معين ما يعرف ليس ضف يعني وقفوا عند العدد رقم عشرة ما كانوا يعرفوا أنظمة الأعداد بعرفوش أن أنظمة الأعداد بعرفوش أنها أيضا هي ورية صح أو لا فيه هناك أنظمة للأعداد اسمها binary و ثلاثي ورباعي وثالث عشر وعشر هو اللي كان معروف عند القدماء أو يعني المشهور هو العدد النظام العشري فضبطت معهم كأنه الثلاثة صايش حكوا إنه هذا هو يعني أمر عقلي حكمي لازم ولم يعرفوا إنه هذا عبارة عن أمر وضعي حتى نظام الأعداد هو أمر وضعي ولكن هيك برضت معهم لأشوف لا كيف إنه ما شوفه إلا شوفه <تصفيق> فالمهم قالوا هناك عقول عشرة ونفوس تسعة وتحت النفس التاسعة والعقل العاشر في هناك عالم الكون والفساد اللي هم إحنا آه هم سلطة هذه كلها نظرية عبارة عن نظرية خيالية لا قيمة لها في الحقيقة لذلك المتأثرون من العلماء رفضوها من الفلاكفة حتى رفضوها رفضا كاما ولكنهم ظلوا يقولون بأن هناك عقل معين شوف ونفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا للعالم الذي نحن نعيش فيه بلا واسطة بل أثبت الواسطة أثبت الواسطة في الخلق واضح كيف المسألة وهذا جزء من عقيدة المسلمين اللي جهلا من ابن تيمية بحثب لما يتوصلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتوصلهم بالله سبحانه وتعالى بحبه للرسول أو بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله ظنهم انه هذا من جنس عبادة المشركين المشركون كانت عقيلتهم ايش هي القول للتفويل ايش يعني التفويل ان الله سبحانه وتعالى فوض تدبير الكون الى بعض الاصنام او ما يرمزون له, له بالاصنام او بعضهم قال فوض هذا الكون للكواجب بعضهم قال فوض القمر وبعضهم قال فوض الشمس وهؤلاء قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام لذلك كان يراقشهم يجادلهم بالكواكب لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب هي المدبرة وهكذا هذا يسموها عقيدة التفويض بمعنى أن هناك تفويض للخلق تفويض لنفس الخلق والتدبير وهكذا أيضا قسم آخر من أمثلة هذا الباب ابن ثيمية نفسه عندما قال بأن الله سبحانه وتعالى له علمان له نوعان من العلم علم فاعل وعلم انفعالي العلم الفاعل هو علمه بالأشياء منذ الأزل وعلم الفاعل هو علم انطار حادث على الله سبحانه وتعالى بعد أن تولد الأشياء هذا انفعالي علم علم فاعل وعلم انفعالي العلم الفاعل هو العلم الذي هو ثابت لله سبحانه وتعالى منذ الأزل والعلم انفعالي هو علم يحدث لله سبحانه وتعالى بعد حدوث ووجود المخلوقات. <تصفيق> لا هو هو هو نفسه علم ولكنه حيثيته انه هذا فاعل وهذا إنتفاعي. التأمين الأدل يعني من كل شيء <تصفيق> المعلوم لا لا هو لم ينكر يا ابن تيمية لم ينكر ان الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لم ينكر هذا فهي من هذه الجهة من هذه الحيثية. علم الله الأزلي متعلق بالجميع الأشياء أنا لم أرى أنه يعني في أي شيء من كتبه أن ترى شيئا من ذلك ولكن هو قال هناك نوعان للعلم من حيث وجودهم من حيث وجودهم من و... من... نوعان للعلم من حيث وجوده وثبوته لله العلم الأول هو علم فاعلي اللي هو ثابت لله منذ الأزل العلم الثاني علم انفعالي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يطرأ فيه هذا العلم انفعالا منه بالموجودات فالتقسيم هذا من حيث وجود العلم وليس من حيث كشفه عن المتعلقات وهناك طبعا توجد فرق أخرى ولكن هذه أهم الفرق التي يعني يحسن التنبيه إليها بقل دا بقل دا بقل دا بقل دا دا هذا جزء من أن الله سبحانه وتعالى يعني وهذا الذي قال به اليهود طبعا يعني اول من قال بهذا المبدأ اللي هو اليهود انه بدأ لله سبحانه وتعالى شيء بعد ان كان خافيا عليه ولذلك عندهم انه يبدو له شيء يعني انه يبدو بمعنى انه يظهر له بعد ان كان خافيا طبعا بعض الناس ينسبون هذا المعنى بالتحديد للشيعة ولكن كثير من الشيعة يتبرؤون من, من هذا القول بهذه الصورة يصورون البداء على الله سبحانه وتعالى بصورة بنحو آخر في نحو آخر. لذلك ترون يعني نحن لا نستطيع أن نذكر جميع المذاهب ولكن أراد لفت النظر إلى أن الكلام اللي نحكيه له خلبي وله حيثيات إحنا غالباً نقتصر على تثبيت المفهوم في هذا المرتبة في هذا المستوى يعني نقتصر على تثبيت المفهوم وذكر بعض الأمثلة فقط. تنبيهنا إلى إنه نحن نتكلم في أمور كلية أمور حوائج كلية تنطبق على أو يستفاد بها. في جغئيات كثيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى نعم يعني قولي من ثلاثة بعض الأخوان من ثلاثة يعني علم الله ومعلوماته مثل يعني أراد فيلي الكلام بكم القبيل قبيل علم الله ومعلوماته برق بين علم الله عز وجل ومعلماته علم الله علم قبيل معلوماته هو ما يحكي في المر يمكن يمكن أن يكون من هذا الباب ولكن ما بقدر أحكي لك أنه بالضبط أراد هذا الكلام ولكن يعني هو بالضبط بالدنيا يتكلم فيها بالنحو اللي أنا قلته يعني أنه بعد وجود المخلوق يحدث بالله علم في الحادث احنا بنقول نحن نقول يعني الأشاعر يقولون أنه علم الله سبحانه وتعالى اللي هو حاصل في الأزل وثابت في الأذل بالمخلوق لا يتغير لا يتجدد, لا يتجدد فعلم الله سبحانه وتعالى يعلم بجميع أحوال المخلوقات يعلم بالمخلوق مثلا زيد قبل وجوده هذا حال وزيد حال وجوده وزيد بعد موته هذه ثلاث أحوال فالله سبحانه وتعالى ثلاث تعلقات في زيد هذه التعلقات حاطرة وثابيثة لله سبحانه وتعالى منذ الأدل فبعد وجود زيد لا يوجد هناك علم جديد طرق على الله يعلم لأنه هذا التعلق اللي هو حال زيد زيد حال وجوده هذا التعلق اللي هو العلم والانتشار حاصل لله سبحانه وتعالى منذ الأزل لأنه هو الذي أوجدوا، هو الذي أوجدوا، مثل شيء وجد بلا إرادة الله وبلا قدرته فالله سبحانه وتعالى بحكي شو هاد خلينا نعلم، وشيك المسألة، واضح كدة المسألة، وكل من قال بالبدا أو بالظهور شيء لم يكن فا... لم يكن منتصفا أو ب... بأي نحو من هذه الأحاء إنما قال هذا الأمر لعدم قوله بأن الله سبحانه وتعالى خالق للجميع، وكل من قال إن الله سبحانه وتعالى خالق لجميع الحوادث، جميع الموجودات لا يقول بشيء من هذا القول، لذلك الأساعرة لما قالوا بأن كل ما في الكون هو بخلق الله المباشر من دون واقطة، ما في هناك تعطيل التفويض في الخلق عند الأساعرة، بلا واقطة قالوا لا لا داعي للقول ولا موجز للقول إن هناك فيه شيء اسمه إيش؟ بدا او علم حادث اما لا يوجد هناك علم حادث ولذلك كلهم اتفقوا بان اتفقوا على ان تعلقات العلم تنزيهيه قديمة لا يوجد هناك شيء اسمه تنزيه حادث للعلم لو كان هناك شيء اسمه تنزيه حادث ففي هناك غير كلام ابن تيميه مع الفرق انه حتى يعني لو فرضنا انه في بعض الاسعره قالوا انه تنجيز الحاجه يستحيل انه هذا الاسعري يقول انه هذا التنجيز الحادث انفعال لله بل هو يقول محض نطفه مش انفعال ليس في تقسيم ثنيين للسال انه فينا صر للعلم المخلوقات بعد ايجابنا او قول لا بيقول هو علمان ولكن يتع... حاطلا لله على نحوين لما نقول هناك إنسان، وبالتالي هل هذا إنسان؟ يعني من المخلوقات عندما تسمى لا، لأنها هو يثبت ذلك ببنص بنص, بنص, بنص, بنص كلامه بيقول الله سبحانه وتعالى يعلم المخلوقات على نحوين من العالم يعني بهيئتين من العلم. فالهيئة الأولى هي العلم الأول، العلم القديم هي ذاية بجميع الأشياء حتى قبل وجودها. ذاية الأمر إنه بعد وجود هذه الأشياء. يحدث في الله بعض الحوادق الأمور الحادثة اللي تسميها هذا اللي تسميه علم حادث فالثان هو فالعلم انفعالي هل يذين الله في عندهم دنيا؟ لا لا هو المفروض انه لا يذين يذين انفعال بس مش اكثر ولا اقل هو تسمى علم انفعالي مش علم مش انه علم جنة في الانفعال في الهيئة ما احنا لو انه تنتبهوا لكلامي هو حدث في الله سبحانه وتعالى وجود جديد هيئة جديدة هيئة حادثة جديدة هذا يسميها علم ليس لأنها كاشف عن شيء حادث ويسميها انفعال لأنها منفعل عن هذا الشيء الحادث متعلقها هو عين الانفعال <تصفيق> الانفعال الانفعال حاصل بالله منفعل عن المقلوم كيف المسألة الانفعال حاصل بالله يعني حادث بالله وقائم بالله ولكنه مين الفاعل المخلوق نفسه هذه هي المسألة مثلا ان المخلوق يؤثر على القادمة؟ ثم هو لم يمكن هذا الكلام هو صرح بذلك أصلا هو صرح بذلك هو صرح بأنه الله سبحانه وتعالى ينفعل على المخلوقاته شوف تيه فأثر على المخلوقاته هذا ايشي مشكل مش مش كثير عنده دائمياً نعم. لا يجوز هذا فائض الكمال لأنه ما زال يتكمل. الله سبحانه وتعالى عند ابن تيمية يتكمل. ما هو يعني جسم؟ يتكمل. وطرو الكمالات وحصولها شيئا بعد شيئا هذا من كمال الله يعتبره. شوف كين. كوجوده على العرش بعد أن لم يكن العرش موجود. نفس وجوده ونفس جلوسه وخلينا نحكي نفس جلوس الله على ذع ابن تيمية. هذا نوع من الكمال لأنه إذا ما زال إما أنه يكون مشجع القائم. أو أنه تحت العرش أو العرش فوق كما يقول بعض الجهلة فإيش هي الطفل أكمل؟ لا هو أنه يجي شوف كيف فجلوته على الشيء الذي خلقه هذا كمال أيضا وشرط الكمال هذا وجود العرش شوف كيف فما في إشكال عند الانتائمية أنه يقول يتكمل بمخلوقاته بل طرح بيها طرح بيها في شرح حديث عمران بن حسين وانا ذكرت هذا الكلام كله قال والخلق لا يزالنا معه بل وهذا من كماله شفت كيف و... اثناء شرحوا للآلية يخلق كمن لا يخلق قال ان يخلق الله سبحانه وتعالى هذا من كمال الله وضحكيه مع انه كل حتى الفلاتفة لا يقولون هذا الكلام لا يقولون هذا الكلام كما سوف نوضح ان شاء الله إذا نلاحظوا يعني إحنا فقط لا نريد ان نتوسع في كل مسألة بهذا النمط لأنه المقصود من هذا الدرس أنه نقتصر على كليات قواعد كلية ولكن أحيانا أنا أحب أنه نلفت الأنظار إلى أنه ما بنتكلم بشيء متوهم أو شيء مفترض كما يعتقد بعض الناس لا نحن نتكلم على قواعد هذه القواعد أي انحراف عنها إذا نحرف كيف بتروح لمرهب الفلاسة إذا نحرف بجهة أخرى سنحرك لهذا هذا المزحة أو إلى آخره من المذاهب. فإحنا نتكلم بقواعد كلية مضبوطة، بطل تماما، مضبوطة بطل تماما. فيجب على الإنسان أن يبذل جهده في هذه المرحلة لفهمها. وارحتي في الكلام لا يجوز للإنسان إنه في أثناء تعلمه إنه يتعجل إنه يعرف جميع الحيثيات. لا، شوي صايع على حاله. زي لما واحد يدرس مثلا هندسه اول شيء بيحكوا له ادرس الرياضيات ممكن واحد يجي يحكي طب شو ليش بدنا ندرس مثلا ال اس بي بعض المعادلات التفاضل والتكامل شو فائده يا استاذ او يا دكتور انا شو بفهمه فاهم فائده هو مش فاهم شو القصه يعني اصلا شوف كيف بيحكي له يا اخي بس انت ادرس هاي المسألة وبعد هيك لاحقا انت بتعرف الطريقه جاي فاحنا الان ايضا لا نستطيع ان نوضح يعني جهد الفائدة من هذه الق... القواعد الكلية دفعة واحدة هذا يكون فيه ضرر عليكم وتشتيف للجمد لذلك انا اقتصر رالبا على توضيح فقط والتنبيه الى بعض الامثلة لكي يتبع سويا سويا ارتقي في هذا العلم شيئا, شيئا. نعم الحمد لله علوم تعلق علمه بنا أن أتكلم عن علمه بنا بوجودنا. وقنا فينا عدوان. أيوة. بببكل تعلق بالأراضي. بالضبط. تسيخ تدبرين المستحيلات. عشان هي كنا قلت لك علمه بنا بالموجودات بنا. شوف المستحيلات هي عبارة عن اعتبارات عدمية في نفسها. فهي الله سبحانه وتعالى يكشف عنها بعلمه مش بجرارك. نف علمه هو وكشف عنها. غير متوقف على إرادة أما إحنا ضربنا المثال على علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات قبل وجودها حتى لا يجي واحد يقول إنه قد ما, هي ما كانت موجودة كيف علم الله سبحانه وتعالى بها تعلق الإرادة. أيوة, لتعلق الإرادة علم بوجودها لأن وجود هذه الممكنات ليس حتميا لها فما هي جهة تعلق العلم بها هي الإرادة فتعلق الإرادة يجعلها حتمية الوجود ولكن المستحيلات هي في حدة محدمة، ليس لها إلا وضع واحد، فلا تحتاج ليتعلق إرادا. كيف المسألة، وهذه يعني مسألة مهمة جدا. يعني أشروا إنه يعني تتمعنوا فيها. نعم. والعلم يتعلق والعلم يتعلق تعلقا تنجيزيا قديما بجميع الواجبات والمستحيلات والتأيذات. نعم. مثال الواجبات ذاته وصفاته وأسمه. فيعلمها على الحقيقة نعم واضح طبعا هذا مثال على الواجبات نعم مثال المستحيلات الزوجة والولد والشريك والساحر النقائصي فيعلمها مستخيلة منفية عنه نعم ومثال الجائزات هل يجوز على الله سبحانه وتعالى الزوجة والولد؟ نعم حاجة طبعا هذا النقائص ولا يجوز للعاقل أن يقول إن الله وتعالى لو شاء لفعل بمعنى أنه يجوز ذلك يعني لا نعم ومثال الجائزات أن يعلم سبحانه وتعالى جميع الجائزات ذات الممكنات جميع الجائزات أيوة. ذات الممكنات وصفاتها وأسمائها أو إن تقرأها ذات الممكنات وصفاتها وأسمائها ذات الممكنات وصفاتها وأسمائها يكون بدل عن جميع نعم ودليل العلم من الكتاب قوله يا أيه دليل العلم دليل ثبوت العلم لله سبحانه وتعالى نعم والله بكل شيء عليم نعم وللسنة أن صلى الله عليه وسلم نعم. عدد الأثناء الحسنى اسن وقد أجمع أهل السمة على أن الله تعالى عالم بعلم وهمى قرهان العقل في السياسة نعم. ملاحظة تعلق العلم كله تنجيزي قديم وليس له تعلق صلوحي لأن من صلح لهم يعلم فليس بعالم في الحال قرضنا لما نقول أنه ليس له تعلق صلوحي يعني مش أنه في تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث لا هو صلوحي هو عين التنجيز في حق الله سبحانه وتعالى لأن, لأن العلم هي صفة كمال وصفة الكمال صفات الكمال سوف نأتي إن شاء الله إلى بيان الفرق بين متى يكون للصفة صفة متى يكون للصفة تعلق تنجيزي وتعلق صلوحي ومتى يكون لها تعلق تنجيزي قديم وتعلق تنجيزي حادث وهكذا هذا بالنظر لعين الصفة وعين المتعلقات ما تتعلق به العلم إذا كانت الصفة تتعلق بمتعلقات ولا تتوقف تاره المتعلقات وليست هذه المتعلقات شيء سيوتة يعني هي ليست خارجة عن نفس الذات فنفس التعلقات نفس التعلق يكون قديم ولا يوجد هناك تعلق تنجيدي هذا، وإذا كانت هذه التعلقات مصروفة بوجود آخر غير وجود الله فهي تنجيديا. هذا صار لطفا نوضحه بشكل أكثر لاحق. فلذلك علم الله سبحانه وتعالى كله تنجيدي قديم، وليس له تعلق صلوي. هذا هذا الصيغة وهذه العبارة هي التي يعني مشهورة عند المشايخ، عند العلماء في أثناء شرحهم لمثل هذا المستوى من الكتب واضح كده؟ اقتطروا على هذا النمط من الكلام الكلام اللي أنا إن شاء الله أقوله لكم لاحقا هو مستوى يذكر في الكتب الدقيقة ولكن أحيانا نحن نحتاج في هذا الزمن إلى إن ننزل بعض القواعد التي ذكرت في الكتب الدقيقة لنضعها في الكتب التي يجب على كل إنسان أن يعلمها لأنه زادت تشكيكات الخصوم بكثير من القواعد لعدم علمهم بمباني هذه القواعد وهذا المسألة لذلك نحن في بعض الأحيان يعني أنا أضطر أن أذكر بعض الأمور الدقيقة التي لم يعتد العلماء على وضعها في هذه الكتب التي تدرس للمبتدئين مثلا أو المتوسطين ليش مش مخالفة للعلماء بل هي تمشيا مع قطل وروح العلم هذا لأن العلم إنما, ووجد إنما ووجده إنما أوجده العلماء واتقنوه ونظموه طبعا لشبه فإذا نحن عرفنا بوجود شبه جديدة ولم ندبعها بقواعد أكيدة هذا بكون في نقض لهدف وغاية العلم لذلك أنا في كثير من الأحيان بتعمد أتعمد أن أورد بعض التقائف اللي هي موجودة في كتب مثل شرح الطوالع والحواشي على شرح المواطس وغيرها من الكتب التقيقة بل ربما لم توجد في هذه الكتب ووجدت في رسائل خاصة العلماء أفردوها برسائل ما وضعت أصلا في كتب أتعمد أن أذكرها في مثل هذا المقام لماذا؟ لأن المقصود من العلم هذا هو دفع التشكيكات عن العقائد وإثبات العقائد الأدلة وإذا توقف هذا المقصب على إيراد ما لم يريده العلماء فلا بد من إيراده إذا توقف هذا المقصد على توضيح وبيان ما لم يوضحه العلماء في مثل هذه الكتب لابد من إيش؟ من توضيحها واضح إن شاء الله كيف الكلام نعم إذا العلماء قالوا هذه العبارة طبعا هذه العبارة صحيحة بناء على مقصدهم وصحيحة بناء على مقصدنا لأنها كليا ولكن نحن لما نشرح هذه العبارة لاحظ كيف المصنف احتج عليها قال لاحظوا كيف احتجاجهم العلماء قال تعلق العلم كله تنجيزي ونقديم وليس له تعلق صلوحي اكتفى بالاستدلال على هذا النمط بإنه قال لأن من طلح لأن يعلم فليس بعالم في الحال ويستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى ليس بعالم في الحال إذن تعلق علمه بالأمور كلها هي تنجيزي قديم هذا في حد دليل كافي في حد دليل كافي ولكن لما إحنا نورد هذا الدليل ما هو مبنى هذا الدليل بيصير هذا نوع من التعمق في ما هي ما هو الأصل الذي بنى على بنى العلماء عليه هذا الدليل. مش إنه بنحكي كلام غير اللي بيحكي العلماء يعني يخالفه هو عبارة عن زيادة تعقيد تعقيد لهذا الدليل وزيادة تحقيق لهذا الدليل فقط. يعني هم يريدونه إجمالاً ونحن نفصل فيه شيئا والتفصيل الإجمال بحسب إيش الحال وال وال بارك الله فيك. إحنا لما رأينا إن الناس تقولوا يا أخي من هذه قديم وين جدتوا هذا التقنيمات تنجيز يقديم ويحاديته وسلوحه من وين جدتوها احتجنا, احتجنا لأن نصير نتكلم لما نتكلم في شرح مثل هذه الكتب احتجنا لأن نورد القواعد التي من أجلها وضع العلماء مثل هذه التقنيمات فصارت هذه القواعد التي من أجلها التي بناء عليها وضع العلماء مثل هذه التقنيمات صار ضروري جدا أن نشرحها في مثل هذا المستوى من الكتب ليش؟ لأنه لو لم نشرحها بظل في عند الدارس وعند الطالب في إشكلات بظل الله يسأل ليش هنا في العلم تنجيزي قديمة وهذا القدرة تنجيزي حادث لماذا لا يكون للقدرة تنجيزي قديمة؟ شكين كيف نترك؟ يعني هذا نوع من التحكم بخير إذا لم نفهم حقيمة الهدف والسبب الذي من أجله العلماء قالوا أن تعلق القدرة تنجيزي حادث والذي من أزله قالوا تعلق العلم تنزيه قديم شو الفرق شوف كيف المسألة إذا فهمنا الهدف والغاية عبوا إذا فهمنا المبنى الذي من أزله قال العلماء ذلك انحل كل الأشكال وتحقق غاية العلم هذا لأنه إذا إحنا درسنا العلم وما زدناكم إلا إشكالاً بنصير إحنا بنعلم بس عشان إيش انزيد الاشكالات ولكن مقصود التعليم هو اطلاً مقصود تعليم هذا العلم هو حل وحل الاشكالات مش زيادة فكل ما زادت الاشكالات يجب ان يزداد التحقيق في هذا العلم لكي تزول هذه الاشكالات لذلك مثلاً الاخ لما يتأل قبل قليل انه والله انا في عندي مثلاً اشكال في التركب لماذا يكون التركب كذا احنا نابن نقول له لا يا عيب عليه تسألوا حرام وممنوع ولا اتناب نحكي له أصل دراستنا في هذا العلم هو حل مثل هذه الإشكالات وإذا فلا نمنع السؤال بل أصلا إذا أنتم ما سألتوا أنا بسأل لأنه أعرف تماما أنه سوف تتور في أذهنكم إشكالات سواء منكم الإنسان يفكر بينه وبين نفسه لا يستطيع واحد أنه يمنع نفسه من التفكير أو من غيركم ممن يريد مثل هذه الشباب فلابد ي... لمن يتعلم هذا العلم أن يكون مستعدا لأن العلم هذا إخ قلنا حقيقته هو العلم بجميع الاحتمالات العارضة على موضوعه جميع الاحتمالات إذا لم تكن عالم بجميع هذه الاحتمالات ما تكون عالم نعم الحياة وحقيقة الحياة صفة هزلية تصحص لمن قامت به أن يتصف بالسفاة الإدراك والمراد بالسفاة الإدراك السمع والبصر والعلم ولا مفهوم للإدراك كيف يعني لا مفهوم للإدراك برك <تصفيق> الله. ليس لهم الضاق أكثر من السمع والبصر والعلم. لا يوجد هناك صفة مستقلة خاصة اسمها الإدراك. نعم. فالحياة شاطئ عقلي في جميع سمات المعاني. يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدم. فالإدراك واجب لله لقيام الأدلة على ذلك. بارك الله. فيك. إذن. لحظ كيف عرض الحياة. قال حقيقة الحياة صفة. بنفس الأسلوب وعلى نفس النص وعلى نفس المنهج الصف لا أنا... لا أعرف حقيقة الصف ولكن ايش وظيفة هذه الصف؟ قال تصحح لمن قامت به أن يتصف بالصفات الإدراك تصحح لمن قامت به أن يتصف بالصفات الإدراك ايش يعني تصحح لمن قامت به يصح لحي أن يتصف بالعلم وليست هي سبب العلم بل هي شرط في فقط بمعنى انه يستحيل ان يكون العالم غير حي طب هذه الاستحالة من أي عرفناها عقلية ب... كيف عرفت انها عقلية بمعنى علم الانسان اذا عرض هذا الامر على نفسه اذا قال ليفرض اني انا فكرت بشيء افترضت وجود شيء عالم ولكنه ليس حيان هل يقبله عقله؟ هل يقبل هذا المفهوم طبعا يقبله من دون ادنى شك من دون ادنى تردد. هل يمكن أن أتصور ميتاً عالماً؟ لا مستحيل هذا يرفضه العقل إذا هناك تلازم عقلي بين ترابط عقلي وبالازم عقلي بين الحياة وبين صفات الإدراس اللي هي العلم خلينا نتفطر على العلم معنى هذا التلازم أنه يستحيل وجود عالم غير حي واضح كي المسألة وجود عالم غير حي معنى هذا الكلام ان الحياة شرط العلم بس. آه طيب لاحظ العلماء ايش اقتصروا على هذا القدر قدر معين انه فقط ان الحياة شرط العلم لا لم يقولوا شيئا غير ذلك ما قالوا شيء غير ذلك هذا القدر مقطوع وليس مظنونا هذا القدر اللي هو ان الحياة شرط العلم امر مقطوع به وليس ضمنيا ليس فطالحا لا يطلح لأن يشك فيه مطلقا ليس طالحا لأن يشك فيه طيب في هناك بعض العوارض للأحياء لاحظ كيف الآن صار الكلام لاحظوا العلماء لما تكلموا على صفة الحياة لله سبحانه وتعالى اقتصروا على المقطوع اقتصروا على المقطوع ولكن غير العلماء من من تكلم على طفة الحياة قالوا نحن نرى الأحياء متحركين يتحركون وينمون ويضمرون الآن لاحظوا الآن بتكلموا هؤلاء الناس على إيش مش على أصل مفهوم الحياة يتكلمون على ما طبق عليه مفهوم الحياة مفاضيق للحياة بيقولوا نحن نرى الإنسان حيا نحن نرى النبات حيا ما نحن نرى الحيوان حيا نحن نرى النجات ينمو ويضمر، نحن نرى الإنسان يتحرك، يزداد حجما ويقل. لاحظ كيف المسألة كذلك الحيوان. استنبطوا من هذه اللاحظ هذه أصوات فيه هناك نوع من الاستقراء، مش نوع من عرض المفهوم على العقل. إدراكنا للتلازم بين بين العلم والحياة. هل احتفنا فيه للتمثيل؟ لا، بل اقتفرنا في إدراجه على مجرد تصور المفهوم. إذا هو إدراك عقلي وليس إدراك تجريبي. وتحت كل مسألة إذا هو إدراك عقلي وليس إدراك تجريبي. وهو أيضا كما قلنا ليس قابلا لأن يشك فيه. بمعنى إيش يعني ليس قابلا؟ وهذا إدراكناه بالتعقل أيضا. لأنه نحن لما قلنا لكم تطوروا. حي عالما غير حي هل تقبلون هذا العقلا هل يتوقف إنسان بأنه لا يقبله يعني هل يوجد إنسان بيحكي نعم يمكن أن يوجد عالم من دون حي بيكون هذا لشبهة عرضت على ذهنه من, من تصور بعض المطاديد مثلا واحد ممكن يحكي كنت يوجد لي مش هاي فيه معلومات نحن نحكيه يا أخي فيه هناك معلومات وليس فيه علم إيش يعني في معلومات فيه شيء يصلح أن يعلم وليس فيه علم لا يقال عن الكمبيوتر أنه عالم و... شبه عرضت من عدم تمي... عرضت على بعض الناس الذين يتوقفون في القطع بالتلازم بين الحياة والعلم لسبهة عرضت عليهم من ملاحظاتهم بعض المطاريخ الخارجية عدم تنقيحهم للمناطق واضح كيف المسألة أما مجرد إدراف مفهوم الحياة وإدراف مفهوم العلم العقل من دون ما يتوارد إلى ذهنه مصابيب خارجية عن هذه المفاهيم يقفى بأنه لا عالم إلا حي يستحيل أن يكون عالم إيش غير حيا إذن طريقتنا في إثبات الحياة بعد إثبات العلم هي طريقة قطعية الآن نرجع للناس الآخرين صح؟ نرجع للناس الآخرين الذين قالوا بعد أن علموا هذا القدر قالوا ولكننا رأينا لاحظوا عن أيش بيتكلموا هم رأينا الإنسان حيا وهو يتحرك هي طريقة الاستدلال وأنا مش بفترضها صراع هذا كلام مكتوب بجذب إنجينية هذا الكلام وطريقة الاستدلال هذه التفاهة والسذاجة من الاستدلال موجودة في كتب ابن تيمية وابحكي في الجلام ويدرجها كأنها أصول لعلم التوحيد أصول لعلم التوحيد ومباني أدلة يثبت منها صفات لله سبحانه وتعالى ولكن أنا ما بدي أني أحكي وين موجود هذا النمط من الاستدلال ولكن موجود في كتب ابن تيمية وفي كتب الدارمي في الربع على بشر المريضي وفي كتب كثير من الجهل أمثالهم كيف طريقة الاستدلال يقولوا رأينا الإنسان حيا وهو يتحرك، رأينا النبات حيا وهو ينمو وهكذا يقولوا إذا لم نر حيا إلا متحركا هذا استنباط بناء على استقراء وبحكي في طريقة الاستدلال هي مختلفة عن طريقة الاستدلال التي تبعناها نحن أيوة دخل في المصابيق الخارجية قال لم نر حيا إلا متحركا بعد هيكي قال إذن كل حي فهو متحرك كل حي انتقل من ما شاهده عمم هذا الذي شاهده قال كل حي فهو متحرك بناء على أنه لم يرى حيا إلا متحركا لم يرى هو حيا إلا متحركا فعمم هذه القاعدة وقال إذن كل حي فهو متحرك أيوة. هذا هذا القتن فيه نحو نحو من المغالطة لاحظ كيف احنا ما دخلنا في الخالق احنا ما دخلنا في الخالق معك كيف واجه المغالطة ايوه كلمة الكل هنا لا يجوز ان تصدق الا بعد استقراء تام هو استقرأ استقراءا ناقصا هو قال لم نرى حيا الا متحركا واضح كيف من قال له أنه رأى كل الأحياء شوف كيف المسألة لو رأى كل الأحياء فوجد كل الأحياء متحركين يجوز بعد ذلك أن يقول كل متحرك فهو حي شوف كيف أو كل حي عقوى فهو متحرك لو, لو تحقق له ذلك ولكن هو قال كل ما رأيته من الأحياء فهو متحرك فلم نرى حيا إلا متحركا إذن فكل حي فهو متحرك شوف كيف طريقة الاتنباه والاستدلال بعد ذلك هذا البني آدم ايش قال قال الله حي لاحظ كيف الانتقال الله حي اذا هو متحرك شوف كيف الانتقال الله حي فهو متحرك مع انه اصلا هو كان يتكلم عن المخلوقات اصل التقراء للمخلوقات ناطق عمم بناء على التقرانات ثم وقع في مغلقة أخرى وهي قياس الغائب على الشاهد. انتقل مما يساهده من المخلوقات وحكم بال... على الله سبحانه وتعالى الذي لم يساهده أطلا بنفس الحكم الذي استقر واتنبقه من المخلوقات ليس من جميع المخلوقات من بعض المخلوقات إذن هو وقع في مغالقتين الأولى أه... اتقراء ناقص عممه ثانيا قياس رائب على شاهد اذا وقع في ايه مغلقين هذا الاستدلال هذا النحو من الاستدلال هذه الطريقة من الاستدلال موجودة في نفس كتب انا بلقول لكم نقل يمكن لو ان ابن تيمية بده يسرده بهذا من المنطق يمكن ما يقدر ولكن موجود بكل تفاصيله في كتب الإنسانية وفي كتب الدارمي وغيرهم من الكتب كيف عليه يعني أنهم حكوا إشي كويس يعني أبا طبعا بالنسبة لهم إشي ممتاز يعني أنهم يرتقوا لمثل هذا المستوى من التفكير هذا إشي ممتاز ولكنه عين التشبيه المغالطين هذو ربينوا أنه عين التشبيه وعين الجهل لأنك انت عممت أطلا فيه لا في موضوع التعميم ولكن لاحظوا كيف علماء أهل السنة من الأشاعرى لم يقتص... لم, ي... لم تتوقف مطالبهم لم يبنوا هذا المطلب على الاستقراء انتم بتتكلم في حق الله سبحانه وتعالى صح إن... نحن نتكلم في صفات الله فكيف تجعل كيف تفعل مبنى كلامك على صفات الله هو استقراء للمخلوقات يعني انت تحتاج في إثبات صفات الله على استقراء للمخلوقات هذا هو عين التشبيه بل احتج أهل السنة على مفهوم الإدراك العقلي إنه قالوا مفهوم العالم يستحيل عقلا أن يقبل عالما من دون حي هذا هو القدر الذي قاله علماء أهل السنة لذلك من قال الحياة هي فضوء من الحياة هو الحركة بنقول له لا الحركة ليست تابعة للحياة شوف العلماء بتتبع في هذا في هذا في الجوا... في جواب مثل هذه الإشكالات طرق بسيطة جدا مجرد تنبهات بكلمته تبع فيه طريقة تسموها طريقة النقد وطريقة الحل الطريقة الأولى طريقة الحل طريقة تحقيرية والثانية طريقة النقد كيف؟ الله يوفقك كيف عرفت التقارب والتلازم بين الحياة والحركة؟ بعض المتحركات ليست حية وبعض المتحركات حية فمن أين علمت أن كل المتحركة هو حي أو أنه الحياة لاحظ كيف أنه الحياة يلزمها الحركة لو كانت الحياة علة الحركة لم تنعت الحركة إلا على الحي صح؟ ولكننا نجد بعض المتحركات ليست حية اتفاقا كالريج والشجرة وغير ذلك من الأمور لاحظ كيف طريقة هذا النقض اسمه لو كانت الحياة علة للحركة، لاتحال وجود متحرك إلا أن يكون حيا ولكن هذا بسمو استدلال إيش استثنائي، دليل استثناء لأنه فيه استثناء. لكن كلمة لكن هذا. يقول له لو كان لو كانت الحياة علة الحركة يعني صرة الحركة، لما وجد متحرك إلا حي. ولكن نحن وجدنا بعض المتحركات وهي غير حية اطلاقا بيحكي لنا مثل ايش بتصحى من نومك نحكي له مثل ايش مثل الشجرة بيحكي لنا لا هي حية ماشي ظلمنا لك حيه انها حية إن حياه نباتية نحكي له مثل الارض الكرة الارضيه صح مثل الريح عشان هيك اقتصرت على مثال الريح يعني حتى يطير في مشربات يعني و... اه يصير في اخذ عظام القرى الأرضية هل تقول إنها حية فيها حية لا إليك فيها حية كده إذن انبقض دليله انبقض دليله أما مسألة الحل اللي هي تفكيك المقوم فإن شاء الله سبقك واضح قبل أنه سؤال واضح كيف يعني نقض هذا الاستدلال أيضا نقض من جهة أخرى من كله الممكن يكون ولا بحيوري كثير. <ترجم> <مثلاً مثلاً> ممكن. <ترجم> هذا يمكن أن يحربوا الحركة لمانع، مثلاً. <ترجم> لا الحركة لمانع. بس هذا انت إذا, قل إذا قلت له إذا قلت ذل، إذا طلقت إنه لمانع. يعني كل هذه الاحتمالات يعني وارد في الكتب إذا طلقت لمانع بتكله إذا مع وجود الحركة لم مع الحياة لم توجد الحركة لمانع. إذا الح الحياه ليس فيها علة الحركة لأنه لو كانت علتها لاستحال عدم وجود الحركة إلى آخره إحنا برضنا نتكلم كثيرا في مثل هذا ولكن نكتفي بإيش؟ بأنه نبين أنه هذه القواعد والاكتفاء, والاكتفاء بهذا القدر الذي ذكره العلماء هو هو مبني على التنزيه وعلى القطع بالتنزيه لذلك العلماء قالوا كل أدلة العقائد يجب أن تكون قطعية لاحظ كيف المسألة القطعية مش مجرد وهم أو احتمال أو ظن أو إله كل هذا لا مدخلية له في العقائد نعم ممكن يجب أن نقول الله تعلم تقريبا من كل حي لا يموت جميل هذا نقض من, من نحو آخر كل حي لم نرى حيا إلا ميت لم نرى حيا إلا ناقصا ما رأينا حيا كاملا أقل وهكذا يعني هذا في يعني من وجوه النقض واليعني المعارضة يعني الثموب المعارضة بب الذهاب في ما لا يلفظه شوف كين يعني هاي كلها مصلي احنا إذا درسنا بعد ذلك يعني كتاب في علم البحث وال المناورة أيضا كله هذه أثليب للنظر شوف كين أثليب للنظر والله سبحانه وتعالى الموت نعم ما حدش هذا نحو من الحياة مش هم اللي بيحكوا فيه يعني شوف شفتين هذا يعني نوع من الإعجاب در أسوء صوت الله أيوة ننثل هذا يعني عشان هيك إحنا ما جمنا مثال الشبر لأنهم تزوثاً بيحكي عن هاي حياة ولكن الحياة اللي إحنا بنقصدها يعني مش معنى الحياة اللي بيقصدوها يعني هم يعني هم بيقولوا إنه يعني لا أحد يقول إن المفجل الآن وهو اللي كانت في حياة نفرق بين الحياة التي نتكلم عليها في حق الإنسان مثلاً والحيوان وبين الحياة التي يطلقونها تزوزاً على إيه؟ على بعض الجمادات المتحركة هذا كإطلاق مجادية لذلك ابن تيمية نفى الإطلاقات المجادية ووقع في أغاليط عقلية وأغاليط لغوية وإلى آخره فلا يقال إن الحجر حي ولكن التسبيح الذي التسبيح الذي هو مذكور في القرآن في بعض الآيات إن الله سبحانه وتعالى كل ما في الكون يسبحه بحمده هذا التسبيح لا يتصور أحد منكم إنه تسبيح كما نسبح نحن بل التسبيح في حق في تلك المخلوقات هو التزامها و حسب إرادة الله سبحانه وتعالى هذا هو التسبيح ولذلك طلب الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يسبح بحمده بالتزامه به. بأوامره ونواهي هذا عبارة عن إطلاق كنائي أو إطلاق مجازي ولا إشكال فيه من هذا الباب بالضبط واضح إن شاء الله كيف يكلام نعم يسكي من في مثلا مثل في وصف الله فعلا فيها ونفيه فينا أننا أعرض على طواعد أنا جازل أن أطالب أن عن يبوس عن يجوز هذا إن شاء الله بعد أن نضرب شيء من الصفات، يعني نكمل كم الصفات؟ أثناء الصفات كما تلاحظون إحنا بنحكي قواعد لضبط مفهوم الصفات. هذا كله الكلام الواحد لو يس لو يجمعه في عقله إحنا بنقاعدين بنذكر قواعد لمفهوم الصفات. إيش معناها؟ ومتى يجوز أن تكون أن يكون المعنى الفلاني صفا ومتى لا يجوز أن يكون المعنى الفلاني صفا فبعد ما نفهم بعض بعض هذه القواعد القواعد نرجع وإحنا نحكي إن شاء الله في وقت لاحق نطبقها بضوابط مواضيع نستقر معلوماتنا اللي نتكلم فيها الآن واضح كيس الكلام ولكن أيضا لنفس السبب لا يعني لا أستطيع أنا إنه أذكر هذه القواعد من دون ما أنت تفهمها عشان هيك إحنا لابدنا لديك القواعد كلية من ان نعرف بعض الجزئيات ضبط القواعد يعني كيف تميز ما هو صفة وبين ما هو يستحيل أن يكون صفة بعد ما أنت تعرف بعض الأمور بعد هيك نضبط لك إياها بضابط كلي زينا بنقول مثلا كيف العلماء فرقوا بين التعلق التنجيزي القديم والتعلق التنجيزي الحادث بنفس الأسلوب قلت أنا بعد ما نفهم العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك نضبط الأمر هذا بضابط كلية نعم. خطب. والحياة لا تتعلق بشيء وإنما هي شرط في جميع اتفاد المعاني. إيش يعني والحياة لا تتعلق بشيء <تصفيق> نعم <تصفيق> آه يعني لا تطلب أمرا زائدا على هذا بمحلها يعني العلم يتعلق بمعلوم القدرة تتعلق بمقدور في هناك قدرة وفي مقدور وهذا المقدور ليس هو عين القادر صح وهكذا فالحياة تتعلق لا تتعلق بشيء بمعنى انه لا تطلب شيئا زائد على قيامها بمحلها نعم اي لا تطلب امرا زائدا ومنفثة نفسها انها لا تتعلق بشيء اي لا تطلب امرا زائدا على قيامها بمحلها فليست من صفات في خدرة والإرادة ولا من صفات الانكشاف السمع والبصر والعلم ولا من صفات الدلالة كالكلا لاحظ كيف العلماء ص... الآن صاروا يصنفوا الصفات نفس الصفات اللي بيحلطوها بصنفوها في صفات تأثير وصفات انكشاف وصفات ايش بيان او دلالة لاحظ ادرج صفات ادرج الإرادة والقدرة ضمن صفات التأثير طيب القدرة عرفنا انها تؤثر في الشيء ايجادا او اعدانا طب الإرادة لماذا تؤثر بالشيء؟ تخصيص <تصفيق> الإرادة تخصيص الشيء تخطيط الشيء قبل وجوده يعني تخطيط ماهيات الممكنات تخطيط الممكن ببعض ما يجوز عليه هذه هي من جهة تأثير الإرادة لا يفترض الإرادة أن تؤثر في شيء موجود لا الله سبحانه وتعالى يريد منذ الأزل أراد منذ الأزل أن يوجد العالم ليس انه في لحظة معينة خطر عباله انه يريد ما في زمان في في حق الله سبحانه وتعالى فهذه الارادة وتعلقاتها تعلق متعلقاتها هي ماهية الممكنة تعلق القدرة هو نفس نفس المحل الذي ارادته الارادة تعلقت به الإرادة اللي هي ماهية الممكن تخطيط الممكن ببعض ما يفوت عليه مثل ان العالم هذا اختار الله سبحانه وتعالى هو ان يوجد على هذا الشكل على هذا الحجم على هذه الهيئة بهذه الصورة في هذا الموضع من الكون هذا الأمر من متعلقات الإرادة قبل أن يوجده الله بالفعل في الخارج وابحكي في المسألة فإذا القدرة تعلقت بنفس هذا الذي تعلقت به الإرادة ولكن تعلق القدرة هو تعلق إيجاد أو إعدام نسب المحل الذي تتعلق به الإرادة تتعلق به القدرة ولكن جهة التعلق تختلف وكلاهما من تعلق التخطين والتأثير نعم. والدليل والدليل على م? تعلق القدرة بال... بالإعدام المعلومة هي قدرة تنديذي... تنديذي قديمة تنديذي قديمة للمعدوم من الأزلي, من حيث الأزلي, الأزلي هو يعني العدم ليس أثراً للقدرة بل بناء على قول من قال بأنه القدرة لها تأثيران الإعدام والوجود إذا قلت أنه العدم يعني هو أثر للقدرة ماشي بتصير تحت ولكن التحقيق أنه العدم ليس أثر للقدرة بل العدم هو من, من لواحف المهية الممكنة بمعنى أنه إذا لم تتعلق قدرة الله بإيجاد الممكن ينعدم لأنه لا قيام له بذلك لذلك إمساك الله سبحانه وتعالى للتبارات والأرض مش إمساكه بكما يطلمهم بعض الناس بإيده أو بشغل لا إمساكه بأن يبقى تعلق قدرته وإيرادته بإيجاد هذا العالم مجرد أن ينقضع هذا التعلق ينعدم العالم لا قيام للعالم بنفسه بل قيامه بإيجاد بإذاد الله سبحانه وتعالى هذه طريقه المتكلمين في التعبير اما الصوفيه بيقولوا نحن قائمون بالله عشان بعد هيك يصير واحد يحكي إيش؟ قائمون بعين الله ام بي... لا احنا بنوضح بالضبط نحن قائمون بإذاد الله سبحانه وتعالى متعلق الله هو المتعلق بنا مش إنه قائمون بعين ذات الله في هناك الصفة وفي المو... المتعلق وفي التعلق نفسه وراح في الكلام إن شاء الله. نعم. والدليل على وجود الحياة الانكسار قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. ومن السنة، ومن قول قوله صلى الله عليه وسلم م. اللهم يا حي يا قيوم م. وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى حي بحياة وبرهان العقل يثبت. لاحظ هذا الكلام وتوكل على الحي الذي لا يموت فيه إشارة إلى أن كل حي فهو ميت غير الله سبحانه وتعالى. ولكن الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يجب أن تتوكل عليه. معنى التوكل، التعلق، التعلق يعني الاعتماد. أيوة إنه معنى إنه لا يجوز لك أن تعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الحقيقة إنه هو هو حقيقة الذي يوجد جميع الأشياء. نعم. بحتي وبعدين بنشوف إذا بدي غاورت يجاوب إذا بديش فأحكي لك ليش يجاوب <تصفيق> <تصفيق> نسمع السؤال على الأقل أنا بدي أسمع أنا هيك اللي بحبه بدي أسمع السؤال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو سؤالي هاته ربكم إنه قضية أسباب الأخذ والإعتماد وحق الاختراف كل ورد من يعني في صورة من بعض المتكلمين أمثال الإمام حضرت الأسلام المجالي <تصفيق> له كلام قوي في المسألة وأمتع في كثير أعترضوا على تحكيات هذا في قضية التروف حاط كلام التوكل عند أهل هو التوكل بحسب ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو مع الأخذ بالأسباب يعني عين التوكل هو الأخذ بالأسباب أما انتظار النتيجة من دون ال مراعاة الأسباب الأسباب العادية هذا هذا منبوذ صرعا ومنه عنه فعين التوكل التوكل الحقيقي هو التوكل على الله حال أخذت بالأفزاب وضحكي في المسألة توكل على الحي دائما سواء أخذت, بال أخذت بالأفزاب أو لم تأخذ بالأفزاب ولكن التوكل المأمور به الإنسان هو الاعتماد على الله يعني أن تبقى ملاحظا. أن تبقى ملاحظاً لتعلق قدرة الله بجميع الأشياء ومن ضمنها نفس الأسباب التي أنت تتخذها لكي تصل إلى هذا حق لا هذا طبعاً هو يعني العلماء اختلفوا فيه هل هو وارب يعني هل انتظار النتيجة من دون السبب هل هو حرام أم لا هو يعني, يعني في حق جمهور الناس والأطل فيه حسب ظواهر سريعة أنه لا يصح ولكن بعض الناس بعض العلماء قالوا إيه لا إشكال فيه، يعني بمعنى أن يطلب الله أن يطلب الإنسان من الله شفاهه من دون طبيب. يعني هذا قد يقول البعض العلماء أو معظمهم ان الأصل لا يجب عليك أن تطلب الطبيب، ولكن إذا واحد حصل أنا مريض أطلب طبيب وأنا أقبل أن أطبر على هذا المرض فإما أن يصيئني الله سبحانه وإما أن أموت. فأنا بقول للأصل وحسب ظواهر الشريعة هو أنه أمور اللقاء للأثباب مع أن بعض العلماء قالوا بجواز ذاك وهذا يعني جيد يعني سؤال جيد كنت في رخاس منا كنت أنا أقول أنه هاي ترتيجة نعم نترتيجة أنه الوضوغ والجواز وأنه في سريين تختورج وليا تسار أنه لا يسترخز والروف يعني فيها معنى شفاء وفيها معنى طلب وفيها مهنة ولا يستمر ولا يتطيعون كل معاني مراحبة الأثباب نعم. يعني ظاهرة الحديث إنه. فثم قال ولا يأكلون ولا يشربون ولا يعملون ولا يصلون ولا يذككون ما؟ من صدمة في أسباب عديدة على الصواب عديدة. إذن عشان هيك هم نحكي التوكل هو بحسب الذي أمرت أمرت به سريعا. ولكن إذا حصل الخلاف بين بعض العلماء إنه هل هذا من مما أمرت به سريعا أم إنه من داعي المندوب مثل المثال اللي ذكروه؟ ولكن احنا كل, ما, كل ما أمرت به شريعة وكل ما اتخذته صبراً واجب عليه فالأقل لنهت تعمله نعم نعم نعم نعم الله كل التوكل الذي لا يستطيع هل نوصل لهذا التوكل بعد علمه دون علم علمه مش كان فيه التوكل حتى يتوكل كما التوكل يعني فيه جلد توكل هل هذا علم بده عنده كان أسلح. كيف هو, هو وطل إلى هذا العام؟ في جنسة ولكن في أسباب يعني قائمة ضرورة يعني حتى الأكل والشرب يعني الأمور تكون ضرورة بالنسبة وفي أسباب أنه مثلا يسعى للكسب أي وإذا ندرها الكلام الأسباب مش ضروري يعني ممكن أن يأتي لي مال دون كسب ولكن لا يستطيع مثلا ان يعيش فتره طويله هناك إذن بنرجع الكلام إلى انه في هناك أمور لا بد من التسبب فيها يعني لا بد من وبعض الأمور هل يدوس أم لا يدوس يعني محل مضق والله أعلم نعم <تصفيق> والله عشان هيك أنا قلت الأظهر من ظواهر الشريعة أنه يجب عليه النظر والعلماء لما زودوه زودوه في ضمن أحوال وهي معينين مش على الإطلاق أما هذا يعتبر قاتل لنفسه ومستبيح لدمه شفتين يعني مش الانتحار لما على الانتحار ولكن هذا يمكن يكون اثم يمكن يكون هذا آثم مش يمكن هذا الاقرب أن يكون اثم لأنه هذا في فناء ل ل ل كنائس بعدين هو إذا مات يعني في لا تنسى إنه فيه هناك ناس مثلا هو متعلق بهم سواء أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أولاده وكل هؤلاء لهم عليه حقوق شفتين ف يعني لا يجوز أن أن يقطع مثل هذه الحقوق لمجرد إنه أراد إنه والله لا أني أتوكل فلا يخلو من نوع كنائس والله عالم لذلك الأصل والأخذ بالأثر ولذلك المحققون من العلماء قالوا التوكل هو عين الأخذ بالأسباب حال علمك بأن خالق هذه الأسباب والله هو هذا عين التوكل أما حال أخذك بالأسباب مع عدم ملاحظتك وعدم استخدارك لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأسباب هذا إتم حتى ما أخذك بالأسباب هذا فيه نوع تأثم وابحكي الكلام إن شاء الله لذلك علماء أهل السنة قولهم بالتوكل لا يستلزم عدم الأخذ بالأسباب بل يوجبهم ولكنهم يزيدون على الذين يأخذون الأسباب ملاحظة إنه جميع هذه الأسباب هي بإذن الله سبحانه وتعالى نعم لكن هذا ذكر في الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أمر بأخذ الأسباب معناه أنه كان ربنا بيلاصم نعم نعم نعم عن أسباب أن يكون شب عاد هو هذا اللي احنا بنقصد أنه حال علمي بأن قالت الأسباب هو الله تعالى هو هذا المخصوص السمع والبسط وحقيقة كل من السمع والبسط صفة أذرية ينتشف بها لله كل موجود وانكشاف السمع يباير انكشاف البصر نعم الآن السمع والبصر لا يوجد هناك أدلة عقلية على إثباتهما لله سبحانه وتعالى، ولكن الأدلة التي أثبتها، التي أثبت بها علماء رواه الصنّ هاتين الصفتين مع صفة الكلام هي أدلة سمعية، يعني الدليل القطعي فيها أو الدليل المعتمد فيها هو دليل سمعي، دليل نقلي، ولا يوجد دليل عقلي يكفي وحده أن يدل على أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. بل الدليل العقلي قام على أن الله سبحانه وتعالى عالم ولكن الـ الـ الكتاب والسنة هما اللذان أثبتان كون الله سبحانه وتعالى سميعا بطيرا متكلما. والدليل القطعي نحن نحكي بالأدلة القطعية أنا لم أقل أنه لا يوجد دليل عقلي مطلقا لا يوجد أدلة عقلية أكثر من دليل عقلي على إثبات السمع والبطر ولكن الدليل المعتمد القطعي الدليل القطعي المعتمد في إثباث السمع والبطر هو النقل هذا الم... نعم؟ والكلام. والكلام الدليل المعتمد لإثباث هذه الصفات الثلاثة هو النقل وليس العقل هذا لا يستلزم أنه لا يوجد أدلة عقلية ولكن تلك الأدلة العقلية لا تقوى يعني في بعض الجهات من النقد والإشكالات وغير ذلك لذلك العلماء لم يعتمدوها ولكن ذكروها في كتبهم المضولة ولذلك لم ي... يعني لم يذكروا هذه الأدلة في في كثير من الكتب اللي هي للمبتدئين أو للمتوسطين بل ذكروها في المطولات ونظموا على جهات النقد فيها أو جهات الإشكال فيها لذلك نحن نكتفي في هذا الباب من حيث الإثبات كما سيأتي لاحقا إن شاء الله في باب البراهين فقط بالأذلة الصنعي. نعم. وهم صفاتان كما ورد المثل بينهما ووجب الديمان بهما ولا يذلان على عينه في انتشاف بل في حقيقةهما في حقيقتهما في حقيقتهما وتعلقهما الخاص بينهما وهو تعلقهما بالموجودات. سواء كانت الموجودات قديمة كذاته العليلة وجميع صفاته الموجودة أو حادثة كذوات الكائنات وجميع صفاتها الموجودة وتعلقهما بذاته وصفاته الموجودة سنجي قديم وبذوات الكائنات وصفاتها الموجودة سنجي حادث وطلوحي قديم. جميل. الآن إذا منشئات هذه بين الصفتين هو السمع يعني الكتاب والسنة. بماذا يتعلق بماذا تتعلق هاتان الصفتان العلماء اختلفوا في إنه بماذا تتعلق هاتان الصفتان الإمام الصن في هنا اختار إنه تتعلق هاتان الصفتان بكل الموجودات يعني السمع يتعلق بالموجودات موجودة والبقر يتعلق بال موجودة ليش لأن صفة انكسار وصفة الانكسار يجب أن تكشف عن كل ما هو صالح لأن يكشف عنه ف إذا قال هاتين تتعلقان لا تتعلقان بالمعلومات فلا يصح له بعد ذلك هو حسب قريقة استدلاع وكل هذا طبعا كل كلام يعني لا يخلو من إشكالات أيضا ولكن احنا بنبين طرق القوم ونقتصر على ذكر المقطوع به وهو إنه هناك في سمع ورسل لله سبحانه وتعالى أما باقي تفاصيل هذا محل كلام ولكن لا مانع أن نذكر ما قرره العلماء المفتوح به من حيث اللغة ومن حيث النقل هو أنه السمع يتع... يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بإيش؟ بالمبصر هذا محل قطع ولما نقول هيك ما, ما كل شيئا جديدا السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصر محل الكلام الآن ما هو المبصر وما هو المسموع من هنا وقع الإشكال وضعه ما هو المبصر؟ ما هو الذي يصح أن يبصر؟ أن يرى يعني؟ وما هو الذي يصح أن يكون إيش مسموعاً يعني أن يسمع؟ وضحية المسألة طارق؟ يصح عقلاً يعني؟ عقلاً نعم عقلاً عقلاً هو عقلاً, عقلًا, عقلًا. كلامنا على عقل مش على على العياذ ما الذي يصح أن يسمع وما الذي يصح أن يبصر؟ الآن لذلك بعض العلماء قالوا يقتصر في هذا في هاتين السفتين على انه يقال السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمسرات ولا نتكلف اكثر من ذلك لانه هذا ليس من ضمن مجال العقل وبعض العلماء قالوا لا يمكن ان نبحث ذيالة تحت في ذلك فقالوا مثلا مما الذي يصلح لان يكون مسموعا هو الكلام مثل اقوى الكلام وأنا أحكي في الكلام فكل كلام يمكن أن يسمع وبعضهم قال لا ما يصح أن يسمع هو كل الموجودات كل شيء موجود فيصح أن يسمع اعتمدوا في هذا الكلام على أن صفة السمع هو إيش صفة انكشاف والأطل في الـ الـ الشيء إذا صلح أن يتعلق ببعضه، يصلح أن يتعلق بكله، لأنه لا فرق في الحقيقة بين الموج يعني الموجودات الحالية. لا يوجد هناك فروق حقيقية، يعني لا يوجد هناك أنواع مختلفة من الموجودات، يعني إنه هذا موجود اسمه جسم، وهذا موجود اسمه حديد، مثلًا لأنه كل الحديد والخشب والجسم والأرض والتراب كلها راجعة لأصول واحدة. إما يعني زي ما يقول العلماء المتكلمون إن أجزاء لا تتغذى أو فوتونات أو إلاتي منهم كلها ترجع لأصل واحد فإذا جاء إدراك بعضها جاء إدراك جميعها من حيث الزواز إحنا نتكلم وبحيث المسألة من حيث الزواز والإمكان فاختلاف الاختلاف في الصورة الاختلاف بين بين الصوت وبين الجسم هو اختلاف عرضي وليس اختلافا حقيقيا اختلاف عرضي وليس اختلافا حقيقيا لأنه نفس الصوت هو جسم متحرك، رأيت المسألة، ونفس المرئي هذا الضوء وال وال وغيرها التي نراها هي عبارة برضو عن أجسام متحركة، فما ما المانع أن يقال إننا نستطيع أن ندرك الصوت والجسم نفسه إذا أمكن إدراك، لاحظ كيف المسألة الآن يمكن في الأول الواحد يصير يحكي لا والله كلام بعيد الأول نظرة كيف أنت تسمع الأجسام قعد أن تسمع الجسم أنت تسمع فوق الجسم ولكن إذا عرفنا أن نفس الأجسام نفسها عبارة عن مواد متحركة وأنت الذي تسمعه هو قسم من هذه المواد المتحركة إيه يعني تدركه عن طريق أدنك ماذا الحال؟ أنت الذي تدركه عن طريق أدنك هو عبارة عن مادة متحركة بجدر معينة هل يستحيل أن تدرك المواد المتحركة بتغيرات أعلى أو أكثر الاستحالة هذا هل هي استحالة لأن تلك لا تدرك أو لأن أذنك لا تدركها أيوة. لأن أذنك لا تدركها ولذلك يمكنك أن تدرك ما لا تدركه بالأذن عن طريق آلات أخرى أكثر حساسية من الأذن شوف كيف المسألة مارك حتى ترددات الذرة يمكن ان تدرك من حيث اولا من حيث ما هي متحركة يعني بالنظر لانها قوت وبالنظر لانها مرئية وبالنظر لانها ضوء او شكل او الى اخرين فاذا في الحقيقة الاشكال نفسها الموجودات نفسها من حيث هي معينة ترى ونفس الموجودات من حيث هي معينة تسمع ولكن الحاصل هو ان اذن الانسان محدودة بنمط معين من الادراس وسمع الانسان وبصر الانسان محدود بنمط معين بحد معين من الادراس ولكن اذا قلنا ان المدركات في حقيقتها ترجع الى امر واحد الى انها كلها في الحقيقة عبارة عن اما اجزاء لا تترهزة تتحرك أو هي وطورة على قول الثلاثة أو على قول بعض العلماء المعاصرين فإذا كلها ترجع إلى أمر واحد فإذا كل هذه الأمور أرجعناها إلى أمر واحد فلا يوجد هناك بعض ذلك مانع من أن يقال من أنك تستطيع إدراك جميع الوجود لأذنك هذا في حالة أن أذنك تستطيع أن تحسب بجميع الموجود أو تستطيع رؤية جميع الموجودات نشف فقط للألوان والأضوى بعينك هذا إذا كانت عينك تستطيع إدراك جميع هذه الأمور ولكن النقط هنا إنما جاء من جهة الح... الحاد وليس من جهة عدم إمكانية المرء أو المسموع للإدراك ورح كيف المسألة هذا هو تقريبا جهة النظر التي يتكلم فيها علماء بعض العلماء المتكلمين وترون إنه هذه جهة نظر عميقة وضقيقة وليست مجرد إنه يعني كما يتخيل بعض الناس إنه كيف تقول إنه الجسم يظرف نعم ممكن بنمط من, بنوع من الأنواع من نوع من أنواع التفكير إنه فعلا الجسم نفس الجسم يسمع لأنه الجسم عبارة عن ذرات متدرجة نفس الجسم هذا عبارة عن ذرات متدرجة ولكن أنت تستطيع إدراك أيده وتستطيع إدراك إيش ما تسميه وهو نفس المدرك الجسم في الخوارق واحد ولكن فيها من جهة تدركها بعينك وجهة من جهة تدركها إيش بيوتناك فالمدرك نفسه واحد واضح في كل يعني نفس الصوت هذا اللي أنا بتكلم فيه ما هو حقيقة الصوت هذا لا الصوت لاحظ مثل ما... الكلام بتكلم عن الصوت هو عبارة عن هواء متموج. الآن لو أمكنك أن ترى هذا ال... ال... الهواء المتموج، ألا تقول أنك ترى الصوت نفسه هذه المسألة بكل بساطة نحن لا أريد أن نفصل فيها أكثر من ذلك ولكن أردت أن أنبه لأن حتى العلماء لما اختلطوا في مثل هذه المسألة اختلافهم كان مبني على اطه ولكن نحن نضطر على انه نقرأ هذا الكلام بأنه نعم علم كلام طبعا يعني هو علم الكلام اصلا مبني على على علم بالوجود نفسه صحيح طبعا بلا شك فبعض الناس لما يقراوا هذا الكلام بيحكوا فيه في يعني انه العين طرف قوي هو الصوت يرى ما هو أنت لم تدرك حقيقة الصوت أصلا لو أدركت حقيقة الصوت أن عذارة عن جسم متموج جسم له حيئة معيرة ضاحت كيف لا لأمكانك أن تقول بعد ذلك أنه أنا إذا رأيت الجسم متهيئة متكيفا بهذه الحياة أنا أرى الصوت وإذا أدركت نفس الصوت أنا أدركت الصوت نفسه يعني سمعت الصوت فبيصير من هذا الجهة من هذا الجانب الجسم نفسه يدرك ب ب ب ب ب بصنع ونفسه يدرك فيه بالبصر نفسه مش غيره من حيث اللي موجود من حيث اللي موجود واضحين فالإدراك هنا اختلاف الإدراك لاختلاف المدرك وليس لاختلاف المدرك فالمدرك هو واحد والمدرك مختلف أكثر من واحد لذلك أعلامنا قالوا من قال بهذا ال بهذا النمط بهذا ال... بهذه الطريقة من مما ذكرنا قالوا إيش إنه الله سبحانه وتعالى يدرك, يدرك الموجودات بسمعه وبصره، فهذا اختلاف من جهة تنوع المدرك نفسه ما حصل به الإدراك وهو السمع والبصر وليس اختلاطاً لإيش للمدرك، يعني السمع يدرك جميع الموجودات والبصر يدرك جميع الموجودات ولكن يبقى أيضاً نوع من الإشكالات على هذه الطريق ولكن نحن أحببنا لما نذكر. توزيها لها وأنا صحيحا <تصفيق> نعم طيب يعني نستطيع أن نقول تلخيصا لهذا الكلام إنه الموجودات كلها الموجودات كلها إذا أرجعناها إلى حيثية معينة فيها جهة وحدة. لاحظ كيف المسألة ف. ما من وسائل الإدراك من صفات الإدراك أن يتعلق ببعض الموجودات يجوز أن يتعلق بالبعض الآخر إذا قلنا أن الموجودات كلها ترجع لجهة واحدة أصل واحد فإذا وسيلة الإدراك إذا جاء أن تتعلق ببعضها يجوز أن تتعلق بالآخر وامتناع وعدم تعلقها بالآخر إنما هو لنقصا في المدرك نفسه هذا فلاصف الكلام فإذا قلنا إنه بعد ذلك لاحظ الإمام الأسمر أيضاً قال عمم هذا القاعدة أكثر عمم القاعدة هذا حتى على وجود الله سبحانه وتعالى. من جهة إرجاع وجود الله إلى إنه جد متحرك لا إلى أطل الوجود أصل الوجود من حيث إنه موجود قال كل موجود يصح أن, أن يرى كل موجود يصح أن, أن يرى لأنه طرد دليله الدليل يجب أن يطرد هيك الإنسان اللي بالذيف يفكر بعمل الدليل يجب أن يطلب، مدرد كثر الدليل في جهة من جهاته معناه قرح فلذلك قال نرجع الموجودات كلها نرجع المرئيات كلها إما إلى عرض من أعراضها أو إلى حقيقتها حقيقتها إما الجسمية أو أصل الوجود يستحيل أن يكون حقيقتها أصل الجسمية لانه مش كل شيء جسم مش مش ليس كل شيء يمكن أن يكون ليس كل شيء مرئي او كذا فهو جسم لا اذا حقيقتها انها تبطفت بالوجود فاذا متعلق, متعلق الادراك هو الوجود فكل موجود يمكن ان يرى لذلك هو هذا هو دليل الامام الأشعري على انه يجب عقلا صحة رؤية الله الامام الاشعري تفرد بدليل من بين جميع العلماء حتى جمهور الاشعر قال ليس لأنه هذا دليل عقلي ولكن الإمام الأشعري فرض دليله في كل الأشياء قال كل موجود يمكن أن يرى حتى الله سبحانه وتعالى فعقلا يطح أن يرى وهذا هو دليل الإمام الأشعري على صحة رؤية الله نعم في, في الدنيا وفي الآخرة من حيث الصحة من حيث الجوال ولكنه قال في الحياة الدنيا لا تحصل رؤيتنا لله لوجود موانع تمنعنا نحن من إدراك وجود الله ظاية الأمر إن الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الموانع فيخلقنا على طورة الأخرى نستطيع بها أن نرى ذاته العلياء كتكليم سيدنا موسى بالطبع هذا تطور شو لاحظ الإمام الأشعر لما يقول شيء باتطرد مع كل حيثياته مع كل جهاده طبعا هذا باتشوي طبعا نعم إذا صح له هذا الدليل إذا صح للإمام الأشعر هذا الدليل بيكون أقوى دليل على إثبات فحة الرؤيا. ولكن الإمام الراجل طبعا إنه أشعر إلا إنه قال أي ونقض هذا الدليل وجاب عليه 15 إيرادا قال وهذه لم لا أستطيع أن أرد عليها ومن استطاع أن يجيب عليها لا أدد 15 أو 9 يعني عدد معين من استطاع أن يجيب عليها فله أن يستدل بهذا الدليل ولكن أنا لا أستطيع أن أرد عليها نفس الإمام الراضي قال الإيمان الأشعري استدلى على زواز الرؤيا بهذا الدليل اللي هو دليل الوجود يسموه إن كل موجود يصح أن يراه وإن لسو... شاء الله سوف نلفت النظر إليه لاحقا قال ولكن عليه إرادات الإرادة الأول الثاني الثالث الرابعة قال وهذه الإرادات لا يمكنني أن أجيب عليها موجود في كتاب المعالم بعضها ذكر حوالي خمسة أو ستة وفي كتاب الأربعين أيضا ذكر منها وفي كتبه الأخرى أيضا مسهورة فهاء وقال من استطاع أن يرد على هذه الإرادات فله أن له بهذا الدليل قال وأما أنا لا أستطيع أن أرد عليه لذلك هو لم يعتمد الدليل الذي اعتمد عليه الإمام الأشعري في تصحيح الرؤية وكان دليل الإمام الراضي هو فقط مجرد التمع والنقل لأن ورد في الحديث أن ترون ربكم نعم، واعتمد على ظواهر الآيات، وروه يوم إذا ناضلة ناضرة، قال هذه هي أدلةنا على إثبات الرؤيا، ولكن لا يوجد دليل عقلي على إثبات الرؤيا، مش معناه أن العقل يحيل الرؤيا، لا قال ما في دليل يوجد صحة الرؤيا، محل كلامه على إيجاد صحة الرؤيا، مش على إمكانها، قال إن كانها جائز، ما في ما في إشكال، ولكن دليل الدليل هو الذي يثبت، مش الذي يحيل. وابحكي في المسألة فجاء بعده بعض العلماء الأساعر أيضا أمثال ميم الإيمان ابنت الامثالي ومفك أدلة الإيمان الراضي دليلا دليلا تسكيكاته وإراداته على دليل الإيمان الـ الـ الـ الـ الأسعري وأجاب على مرضنها وبقي عنده إراد أو إرادين قال هذا جوابي عليهم ولم يثبت به شوف كيف المسألة إذا لاحظ كيف الأشاعرة هذا تاريخة الأشاعرة وهذا هو مذهب الأشاعرة مش انهم لفطوا على ظهور بعض لا مطلقا كلهم يعني الإمام الرضي يعرف من هو الإمام الأشعري ولكن قال أنا أعرف تريل الأشعري ولكن عندي عليه إشكالات مثل إنه